قالَاوا أَبَشَر يهدُونَنَ فَكَثَروَةَ وََّ وَسَْغْنَ اللهَّ واللَّهُ غَنِيٌ حَميد زَعملََّينَ كَثَروا الَّ قل بَعثُ قُللبَ ل وَرَّ لَ تُبَعثُ نَّثُمَّ لَ نََّ النَّ بِمَا عَمِلْلتُم.